طلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون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 وفعلت فعلت كذتي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذو وأنا من الظالمين ففرت منكم لما خِفْتُكُمْ فوَهَبَ لِي رَبِّ حُكْمًا فَهَبْ لِي رَبِّ حُكْمًا وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنَعْبُدَ أَنَعْبُدَ تَبْنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قال رب السماوات والأرض وما بينهما وما بينهما إن قت مقيلين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائ قال أن كنتم أولين وإن رسلكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما وما بينهما أنث قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعطلون قال لئن اتخذت إلها غيره لأجعلنك من المسجونين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 يأتونك بكل سحار عليم قدمت لكم هذه التلاوة من فريق جوال الخير